إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس مِنْ دون الله وزين له زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَهْوَاءَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ لَم وَات وَال الأبّ وَيلَمُ م تُقونَ وَما تُرْ لِود ح الله ل إلَ غَ إَِّ رَّ العوشَّظب وَلَ سَنظُ أَفضَدَقُ سَأمكُ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 إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال التئاب أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأنبأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفتدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وَكَذَلِكَ يفعلون وإني سُد إليجين بهدة فنا ظرة بما يز المسلون